Aki török a belgés, vagy mm -hmm. من عندك. اللهم الله اللهم امسح على جنودنا بالندى لا يخور لا يخور رب العالمين اللهم اننا نسال فرجا ونصرا قريبا لإخواننا المستضعفين في كل مكان اللهم يا فارج الهم ويا كاشف الغم اللهم اكشف الغم عن اخواننا في مصر اللهم كل ياتي بس يا رب العالمين اللهم لا تجعلنا في همك اللهم لا تفرق بين اللهم ألف بين قلوبهم واجعل بين وجوههم وجاءوا في مرافقهم رب العالمين اللهم ولي عليهم سبحان ربك من عز في عمان.